ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَوْثَقَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 انكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا قالوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل الموت بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه فنسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتكو لا يضركم كيدهم شيئا ان ان الله بما يعملون محيط واذا غدوت من اهلك تبوؤ للمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم